يسر واحد المسك أن تقدم اناسي شبابي وابحث عن نعيم من غير امني اذوق المر في كل الشرابي فمد كفكم يا خير صحبي فاني بائس أشتر شرابي وأضحة عن معي من غير أمني أذوق المر في كل الشراب فمد كفكم يعني أرسل لكم هذه الحادثة التي عايشتها بنفسي عاش السلطان حياة سابقة مليئة بالمعاصي والآثاء وقع في الحبوب والمخدرات واحترف السرقة والسلم اسألوا الشوارع والممتجهات تنبئكم عن آثاره بل حتى والده لقد تبرأ منه وأصبحت تمر كمرتل الشهور، ولا يلفقي بصره ببصره وأقبل رمضان وأقبلت معه نفحا في الإيمان صدقوني صدقوني ليس رمضان البعيد بل رمضان عام 23 و 400 و للهجرة رأى سلطان اقبال الناس على الطاعة سمع أهم ونشيجهم أبصر اقبالهم وإخباتهم حدثته نفسه بالتوبة وكانت البداية لكن لا بد من صحبة طيبة تعينه وتعرف سلطان على صحبة طيبة في غرب مدينة الرياض ووضع قدمه على طريق الشعادة وبهمة الأبطال وعزيمة الشجعان الأشاوس هدر أصدقاء السوء وقاطع كل ذنب يغضب الجبار سبحانه زارني في المسجد والدموع تملأ عيني قال أريد أن أحفظ القرآن قل تحمل الإخلاص والعزيمة وسيرزقك الله هناك. وعكث في رمضان على القرآن لقد وزد سلطان الكثير من المضايقات أصدقاء السوق بكريات الماضي الليالي الحمراء بل حتى والده كان إذا رآه قال ابتعد عني وإلا اتصلت على الشرفة وأخبرتهم بوجودك يا أبتاه لقد تبت يا أبتاه والده لا يصدقه حاول أخوه الأكبر أن يقرع الأب لكنه لم يقتنع والنتيجة لقد طرد سلطان من المنزل كان المسجد هو مأواه مصلاه محراب الدموع والندم وكان أخوه كثيرا ما يساعده ويثبته وفي موكب الصالحين كان سلطان يجد أنسه وراحته صدقوني ربما تعجبتم مما سأقوله الآن لقد أشرق وجه سلطان كثيرا سلطان خلال أسبوعين ونصف كان قد انتهى من تسميع ثلاثة أجزاء بل قارب الأربعة وكان يقول لي بإذن الله لن تمر سبعة أشهر إلا وقد ختمت كتاب الله سبحانه وتعالى سفرعه كنت أتعجب منه كثيرا ثمته المتقدة صبره الدائم تحمله للمشاق من أجل القرآن كان يلبس أجمل الثياب، كان يأكل أفضل الطعام والآن والله ربما يمر اليوم الكامل وهو لم يتذوق شيئا أقبل العيد وسلطان لا يزال يحجبه شوقه إلى حفظ القرآن كيف لا وهو يعلم أن الماهر به كما قال صلى الله عليه وسلم مع الشفرة الكرام الضررة. وفي منتصف يوم من الأيام كان على الطريق الدائري وانحرفت سيارته فجأة وانفجرت الإطارات وتقلبت السيارة عدة مرات و... ولا تشعر عن صلبة. لقد دخل إلى كشف العلاية المركزة بالمستشفى كشفا في الظهر والفخذ ورضوض شديدة في الجمجمة وأذيف حاد ومغطى الأحذية وهو على حاله من عملية إلى عملية والشريرو الأبيض لا يفارقه دمعة العيون كثيرا على حاله. دمعت العيون كثيرا على حال ورفعت الأكف بالدعاء له حتى جاء الخبر أنه تشاف قليلا وأفاق من غيبوبته وهو الآن في غرفة الجراحة نقل قال إلي ذلك الخبر الشاب، أخي أبو مصعب قال لي حان وقت الزيارة فربما دعاء يسير يخفف شيئا من معاناة أخينا ركبت سيارته كنت مطرق الرأس وأبو مصعب يسرد علي قصة حياة سلطان العجيبة كان الشوق يقودنا إليه بسرعة كبيرة وصلنا إلى المستشفى دخلنا في اسم الجراحة يا سبحان الله كم نحن في نعم عظيمة من الله سألنا فقالوا هذه غرفة سلطان دخلنا عليه سلم عليه أبو مصعب، سلمت عليه لم يكن يستطيع الكراك جلست عند رأسه أمشكت بكفه واقتربت منه كانت عيناه فقط هم لتاني قلت له إذا أردت أن تقول نعم فضغط على يدي برف لقد اشتقنا إليك يا سلطان لقد اشتقنا إليك يا سلطان ضغط يده كم نتمنى كم نتمنى أن تعود إلينا الشباب كلهم يسألون عنك لكن لا تخف لن يضيعك الله فالجميع يدعو لك وأنت لقد هجرت طريق المعاصي فأبشر يا سلطان، يا سلطان هيا شدني من عزلك فالمصحف ينتظرك يا سلطان حلقة القرآن تنتظرك يا سلطان محرابك والمسجد ورفقة الصالحة الجميع في انتظارك ضغط على يديه ونزلت من عينه جموع لست أدري ما تكفيوها قرأت عليه يشيرا من القرآن وقرأ عليه أخي أبو مصعد وادعناه ودعونا له وانصرفنا مرت أيام قليلة وبعد صلاة العصر دارته أمه وخالته وجاء وقت المغرب وفجأة تحرك سلطان تكلم سلطان كادت الأم تطير من الفرح قال يا أم ساعديني لأتوضى قام جر قدميه بثقل ساعدته أمه وخالته على الوضوء ثم رجع إلى سريره عدل من نفسه على السرير وأحسن الجلوس والأم لا تصدق ما تراه ثم نظر إليه من نظرة الأخيرة ابتسم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وودع الحياة والله ثم والله لقد كنت في من غسله في مغسلة المرتع ذلك الوجه أثمر كان يشع نورا وبهاءا كل من حوله كان يقول الله أكبر الله أكبر وكانت الزناجة أمراً حبيراً تشهيراً فيما يأتي عارق معنا حياتي خيري يا قومي وجدت يا إخوتي طعماً لطاعاتي سموت بالذين عني لُبِيَّ دَاءَكِ رَأَى صُورَايَ تائِهَ مَالٍ وَائِحَ دَائِي سَلَكْتُ دَرْبًا هُدَا مِن بَعْدِ مَا شَائِمَتْ لِجِنِّ مَنَا